انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله انيم بالظالمين قل ان 119. وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 110. يا أيها الذين آمنوا 129. فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 120. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 121. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُولٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ